فجعله غثاء ان احوا سنقرئك فلاتنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى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 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهَا ذَالَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى إِنَّهَا ذَالَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ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 الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية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 وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم